أ ن ا أ ح ب ك كثر أ ش ي ا ء أ ع ر ف ه ا ومعرفها أنا أ ح ب كثر ك أشياء, أعرفها وما أعرفها. أشياء أعرفها وما أعرفها. ما كثير اضماك من ل ح ف ة وقلبي من وله جاحك كثر ما ينطق لساني أ ح ب ك موت و أ س ر ف ه ا كثر ما قلتلك م ش ت ا ق حيل وذابته اسمعك كثر ما كنت ب ي ك وكنت أ ح ب الناس و أ ش ر ف ه ا كثر ما شك بي قلبك وخان وغير اطبائك حبيبي واسفك تشرح لذلك ليه تصرفها أ ن ا مابيك تقنعني بشي ويفشل اقناعك فمان الله واخذ آ خ ر ثلاث دموع بذرفها على حبك على جرحك على تلويحه ب ر ك جرحك على تلوحة على ل ح ت و هدانك